اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان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 واقيم الوزن بالقصد ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ الرصيف والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان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 Qal qal insan min salsalik al fakhar, wqal qal jann min marjim al nahr, fbiayi alai Rabbikumatukathban, Rabb al Mashriqin wRabb ربكما تكذبان برج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر